إِذِ اسْتَغَاثَكُمْ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُنْزِلٌ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلَن نَّصْرِعَ إِلَّا من إذ يغشىكم عساماً منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ليطهركم به ويزهد عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوشي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الوعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ذنان ذلك بأن هم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأما للكافرين عذاب النار لقيت الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدباء وما يولهم يومئذ دظه إلا متحرف القتال إلا متحرف القتال للأو متحيزا إلى في أه فَقَدْ بَأَذِغْضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ